يا باغي الجنة صلاتك صلاتك لا تنشغل عنها بدنياك تنجيل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 كم حجك الوالي اركان خمسه سيدت عجباتك للمنعم الوهاب ربك من شيك هذا ومعها سته نكان فاتك هذا ومعها ستة إن كان فاتك في قلبك عقدها عجيز تجديك آمن برب البنت آمن عداتك وآمن بيوم البعث ربك بيحيي. ومن بكل الكتب والرسل جاءتك في المصحف اللي تفتحه بين يديك ومن ترى للرب جند فوانتك ملائكة ربي عبيد ما عليه وقدار ربي حد خلقت سواتك آمن بها من دون رب متشكيك أركان ستة حطها جوف ذاتك عديدة التوحيد للحق تهديد أمن بها من قبل ساعة وفاتك أمن بها من قبل ساعة وفاتك قبل انسال الرغ الله من بن فك وختام غان الحسان وختام غان الحسان كنز حسناتك قد العباده كنك تشوف باري قد العباده كنك تشوف باري